يعني ايه الصورة اذاتية كل انسان عنده داخليا صورة عنه في كل حاجة كل واحد فينا عارف الصورة عنه انتوا عارفين احنا عندنا عنين بتشوف بيهم العالم الخارجي دلوقتي لو حد فيك يقص في المرايا بيشوف ايه بيشوف ايه بيشوف حاجة خارجية فقط مظبوط ما شافش اللي جوا ما شافش العالم الحقيقي اللي المناثر اكتر من 90% من قدراتك ما شفتش الطاقة بتاعتك ما شفتش كيف بيشتغل ازاي ما شفتش قلبي بيشتغل ازاي ما شفتش ولا حاجة من دول ما شفتش قدراتك الذهنيه ما شفتش ذكائك ما شفتش حبك التخيل ما شفتش قدراتك ما شفتش كل ده لكن انا شفت شخص من بره وبعدين حكمت عليه من بره ان هو فاشل او ان هو قوي او ان هو ضعيف وصيت المرايه وخلاص اللي حصل ان جوه هنا في النص في عين ثالثه بين العينين الاثنين العين دي تروح قوه وتشوف في مرايه فيها صورتك اللي انت رسمتها عن نفسك من زمان الصوره دي فقط المخ يروح لها وياخد فيها الشخص من بره يحاول يغير العالم الخارجي فيحاول يعمل ازاي يحاول يبطل يأكل يحاول يبقى زي الناس اللي بره فعين دي تروح للصورة اللي جوه ديات تخينها تخليك زي ما انت تخين فشويه شويه تقلد وبعدين ترجع تاني للصورة دي مثلا حد يقول انا بدخن عاوز ابطل الصورة تروح لاتي انا جاي بدخن كويس ترجع تاني يدخن بقوله في رحت اشتري ديجيتال كاميرا في الديجيتاال كاميرا بنوصلها للداتا شو وكله وبعدين الرجل هناك يعني انا بشتريه وبعدين بيقولي يعني ستك بشتريها وبعدين بيقول لي يعني اشتريها ليه انت عاوز فرشالي بالظبط قطر يعني كاتبه قال لي اه زي محمد الفائي قطر اه تعرفه قال لي انا بيعمل كده الناس طيب لي جميل يا انا ابراهيم الفائي انا عليه تمثيل طويل كده لأنه عنده صورة عن شخص معين مش عاوز يغيرها وبعدين هنا بابي لا ابويه فيه قصدي كده قال لي ده انت قريب مني قلت من يوم ما ما تغيرتش مثل وأنا ماشي وهو مدايش الصوره اتغيرت تماما ساعات الواحد يروح يعمل انترفيو مع حد في التلفزيون هل حد فيكم اصلا شاف حد من المشهورين لما تشوفوا كده وتقرب منه شويه تقول ايه ده ده مش شكل الصوره خالص ده مبقع هنا وحاجات عجيبه في وشه يقولك ده على بعض في الازاعة انا مرة عملت انتربيو مع واحدة من الناس اللي عملوا انتربيو وانا بستمرار بشوفها في التليفزيون طويلة كده وعريضة وحاجة اخر حلاوة كده روحت لناجلتهم وقفينها على بتاع عالية كده عشان تبان طويلة قلت لنا والله هزوقها في النص الناس يحرفك على حياتك نعم زي انا في التليفزيون ممنون انه حصل بعد كده نص لايه الانسان عنده صورة اذاتية الصورة اذاتية شوفوا الصورة اذاتية بمنطار قوة ازاي ومنطار خط حاول يعملوا يعملوا قصه معانه فقال لك مش بقى ديسورزاتيه بالاصلي وجابوا طلبة عينيهم زرق وطبعا كانوا واخدين اذن من الاولاد ومن العصافه ده مجرد مجرد يعملوا بحث صغير وجابوا طلبة عينيهم زرق قال لهم تعرفوا الطلبة الناس اللي عينيها زرق عندها كثير جدا من الناس اللي عليها سوده وطبعا انا مش عايزين نقول لكم ده ما هو لا بس احنا اكتشفنا ان الناس اللي عينيها زرق عندها بكثير من الناس اللي عينيها سوده وشبههم في خلال شهرين نتائج الطلبه اللي عينيها زرق بدات بتطلع في السقف ونتائج الطلبة يعني أصوته بيتينزن راح هم جماعتهم تاني أنو احنا اسفين جدا عملنا غط في اللون. ده طلب يعني أصوته أنا بتفكر جدا بطلب يعني أصوته في في الشعر ولا بتاع نتاجي يعني أصوته تنزل. والثاني بدل تطلع راح هم جميع المدرسين لو إحنا اخترنا أنت مدرسين في المدرسة في الجامعة عشان هم اللي درسوا وده احسن كلام وانتوا أنتو أحسن واحنا عارفين حتى بفهموا ترى وأحسن منهم نتائج الطلبه بالثالثه وبعدين نجوم على فكرة الجوم يعني مش حكاية بقى ناس احنا اخترنا بالقرعه وانتوا اللي اخترتوا النتائج غيرت كتير جدا انا كده بيحصل ان الصوره الذاتيه للشخص نفسه بيمشي وراها الصوره الذاتيه لما نروح لما الواحد يكون لابس كويس كده ومبسوط من نفسه حاسين حاسين صورتك تعمل زي لما تهتم بنفسك تهتم بنفسك خارجيا وتهتم بنفسك داخليا عارف الانسان اللي بيهتم بنفسه يلبسه مبتسم إله عايز يومه كل لذيذ وحط أحسن طرفانات طبعا الكلام ده قبل الجواز مش كيف؟ فقدين في حاجة تانية اللي عمل كده يغفره هناك وسوق قدير فوق فطبعا لما بنتكلم على صورة ستية الوحدة من الهتمة بنفسه وهتمت نفسه وياخد بهانه بنفسه يبقى مرسوط قاين عاوز عاوز عاوز عاوز يوصل من اللي هو نفسه وبعدين في مبتسم وفرح مع الناس ماذا مرة انتش أي كلام وظهر العافية ويصحى في ناس يدور تصحى قبل مند بهمتر بخمس دقايق ويعني يروح نايم خمس دقايق كمان يعني خمس دقايق هيفلوا حاجة معال يقوم ينام عشر دقايق من داخله كل يوم الصبح ولف في البيت زي فضخ بغربة صنعه الله زي ما يقول بيته في حرية بعدين السنة التانية كل ما صار تصله فلما بيكون بوص على اللي هي بتأثر في واحد اسمه Maxwell رجل كتر كتاب اسمه Psycho Cybernetics. كتاب سايكو هو من كاول الناس اللي كرموا بحاجه اسمها الصوره الذاتيه وهي دي منتهى الخطوره الراجل كان بلاستيك سيرجن هو طبيب تجميل جراح تجميل وكان يعني يساعد الناس حد عنده حاجة في مناخيره مثلا طالعه مش مظبوط ياخد واحد من مناخيره وحطاله قفه زي مايكل جاكسون حاجه تاني نشوفها في مناخيره يعني يغير طوله وده كله عشان يطير بيها المهم اللي حصل انه في شابة صغيرة راحت عملت عملية وبعد العملية ورورها الصور وكان هي زي كان عندها عظمى كانت خطر عليها فعملها عملية وصبطهاها تمام تبص في الصورة تقول تبص في المرأة تقول انا مش شايفة فرق انا مش شايفة فرق اقلاقا أنا, انا مش شايفة فرق فالاخر يتلون انا, أنا شايفة فرق لكن مش حاسة بفرق فكان غرض انه هو يخلي الشخص يشوف نفسه قبل العملية لانه لا يشوف نفسه داخليا يشوف نفسه تاريخياً لازم يغادر الصورة الداخلية. لواحد اسم أوج باندينو من أقرب الناس في العالم مثل بتنزل بشريه اللي حصل. فهو كان بيأكل من الزبالة. كان بيأكل من الزبالة. كان بيستخدمها في كتب عشان الساعة. في اليوم اللي حصل إن الرائد في يوم الايام كان يعده كان يشحذ من الناس في الشوارع. في الرسام رسموا. رسموا إنه قوي ونتفول فوق والوسق بنفسه. اللي حصل إن الرسام رحل الرائد أوج باندينو قال له هل ممكن تتعرف على الشخص هنا؟ قال له نا قال له شوية قال لا قال له كمان قال له ده انا انت شايفني كده قال له اي شايفك كده قال طالما انت شايفني كده يبقى انا كده وراح كاتب شوية معلومات وجمعهم سوا وكتب كتاب اسمه The Best Stealthman in the World احسن بياه في العالم يعني كتاب كتبه مش مانوش تعب البيع لكن كتب The Best Stealthman الكتاب باع 14 مليون نسخة مجرد ان الصوره اذا هي تتغير الانسان يجي وراها لان دي اللي جوه طالما اللي جوه اتغيرت اللي بره اتغير طول ما اللي جوه في مكانها اللي بره مش هيتغير ولو اتغير ترجع تاني ده دهش المفهوم الذاتي كم واحد فيكو حاول يعمل رجيم وما عرفش ورجع تاني زي ما كان او حد حا... حاول يبطل حاجه اقول لكم حاجه حاول يبطل يقول لك انا عصبي جدا وعايز ابطل عصبيه وبعدين اول مشكلة يرجع تاني يتلبس البنود مش بيحصل حد يقول لك انا قررت ان انا انزل وزني انا قررت انزل وزني وعشان انزل وزني اش كل ما اشوف اي كلمه سندويتش اي حاجة بيأكلها دي ما تمشيش مع دي لان مفهوم ذاتي اللي بيحصل ان وصل لمرحله انه عاوز ركز على كلامي احسن ركز على كلامي ركز على كلامي ركز على, على, على الدبادب ايه اللي قال لي المره دي اشعر اشعار له اه انا قال مخصوص عشان فيه احترام اكتر <تصفيق> كده مش معقول كده معقوله طب انا بنعمل حاجة تانية احنا عادين بقالنا فترة وانا بتكلم بقالي فترة انا مش بتعود اتكلم كتير ومساعدة يعني يعني انا واقفة مظهور؟ هنعمل حاجة وسيطة جيدة من الوقتي ايدي كل اتنين تاني مع بعض؟ وانا على فكرة ان الوقت الالتاني كويس الواحد يعمل تهيب لان الواحد ايه عاد ايه عاد عمال يسمع يسمع يسمع انت بوش زق اجامل فيش دعم اتكلم على حاجاتي بوش لا <تصفيق> مش دعم اجامل زق اجامل كما مرة كما مرة ولا عزك هاي الحالة عايزك, عايزك تبص الشخص اللي جابك وبص الناحية الثانية لو أنت انك إنك في خطر جدا صح مش عارف ولا جد إذن لكن مسموح مسموح <تحك> شو ده شو صرنا لغايه احنا وصلنا من اول حاجة ان عندنا مفهوم ذاتي وصلنا لمثل اعلى الزات والمثل اعلى الذاتي وصلنا للصوره الذاتيه والصوره الذاتيه هتاخدني بعدين على طول هتاخدني للتقدير الذاتي وده في منتهى الخطورة. التقدير الزاتي معناها الطريقه اللي انت بتشعر بيها نفسك احساسك لنفسك فيها ثلاث حاجات اساسيين التقدير الذاتي بيقول هل انت بتقدر نفسك؟ هل تعشق نفسك؟ هل انت راضي عن نفسك زي ما انت؟ زي ما انت؟ وهل انت بتحب نفسك؟ عارفين ده بقول للناس حب الذات؟ حب نفسك؟ يقول لك يا كلام فارغ وحب النفس معنى كده ان انا انانيه لا. حب الذات ان انت بتقبل نفسك زي ما انت وبتقول الله سبحانه وتعالى انا متقبل هديه زي ما انا زي ما انا زي ما انا الشخص اللي بص في المرايه مش مبسوط من نفسه في حاجة مش مبسوط منها افاه مش مبسوط من اخيده في ودانه وطايره كاب واحد يشوفه بالمنظر ده هنا يروح المرايه ويلاقي مش مبسوط منها صح؟ أقول لك عندي حاجة باتوا من الحاجة. الاثنين مش مزبوطين أو تزبوط في واحد لوحده. الاثنين صغار وخلاص. فكله بس هذا بدأ. من جنب الحياة أساسيا الواحد يتقبل نفسه زي ما هو. يبى شايف نفسه زي ما هو. يحب نفسه زي ما هو. أنا بتقبل نفسي زي مانا. زي مانا. زي مانا. ورا طويل ورا أكتر ورا أصل. طبعا ده مسألة على داخلي. بس في حاجات أساسية الواحد لازم يتقبل نفسه زي ما هو. عارفين؟ عدم التقبل الزائد بيوصل لشخص حاجتين أساسيتين في متعه. أول حاجة منهم. السلوكيات السلبية كلها داخله تحت الشامستين هي تقدير الذات الشخص اللي حاسس انه ما عندوش تقدير ذاتي تقدير الذاتي ان انا ما بقدرش نفسي لان ما تقدرتش قبل كده هل حصل حد فيكم وهو صغير مثلا وكان عايز يقول حاجة وبعدين حد من الكبار قال له ما تتكلمش او كلامه بكلمه ممكن تحصل انت بتتكلمش لو حد كبير بيتكلم انت ما بتتكلمش يروح يكلم في بتكلمش. اتكلم في المناسبه فضل تتكلمش ترى ما قال له كلمه طب ما تكلم انت ان من العالم عشان اقلب العالم اكبر شوية شوية وابدا اعوض حب نفسي بسلوكيات اخرى مثل منها التدخين مثل منها المخاطرات مثل منها الخمور مثل منها ان على التلفزيون كتير من غير لازمه في ناس بتيجي تساعدها بنص تلفزيون اما يروح تعمل رياضه بسبب تعملوش طب ونص علي العرش مصبر محمص لما اتفرج على التلفزيون بيقولوا في للأسف يجوس له ودي حاجة كهرومغناطيسية وموجة كهرومغناطيسية بتسحب منك الطاقة بتاعتك وقت لا نفسك نمت وانت بتتفرج على التلفزيون إيه اللي بيحصل؟ ليش بيحصل كده لو ثاني يوم الصبح يادوب بيقوم يشغل القناة اللي بعدها وبعدين تاني يوم تاني أروح القناة اللي بعدها طاقة ضايعه طاقة في المنطقة الخطورة ضايعه زي النتا ماشي يا ممكن نستخدمها لما أكون عندي تقدير ذاتي ضعيف ولا يشحونك حد هل حد فيكم بيشتري حاجات وما بيش دي حاجه مش محتاجة؟ ممكن تحصل دي دخلت ناحيه التقدير الذاتي الشخص بيعوض حب نفسه بيملى فجوة اللي ناقصه في مكان ما عمال يملها داخليا ده لأ انا بحب نفسي عشان كده بشتري حاجات انا بحب نفسي عشان كده بشرب عشان كده بدخن عشان كده باخد مغص بخرب ما اناش عارف بيقولوا ايه اهو اي كلام المهم ان انا حب الذاتي وده بيمثل خطوره لسلوكيات السلبيه وجه التاني من ضعف التقدير الذاتي بيسبب ضعف الشخصيه يزهد الخوف الاجتماعي الشخص حاسس انه قليل ما يقدرش في ايده عشان يتكلم بص له ممكن يكون في محاضر ايده نفسه يقول حاجة ما ينقش لانه حاسس ان لو رفع ايده حتى هيسكته او هو اقل من الموجودين فيفضل ساكت التقدير الذاتي في منتهى الخطوره من ضمن المشاكل الاساسيه في علاج الناس هي التقدير الذاتي اللي هو الضعيف الشخص اللي فيه ذات ضعيف بيتصرف تصرفات عشان يظبط ويتوازن داخليا باي اسلوب فالاندي ابنه وسن تقدير الزاتي ضعيف عن نفسه بسبب انا ربيته غلط وطبعا دي لازل الواحد تحترف بيها انا وصلت المرحلة دي فيريحوا دور على الاصدقاء انا مش عايزهم بس هما دول اللي زيهم الضغط بنفس التركير بنفس الطريقة بيعوضوا حبهم لبعض بهذه الطريقة عشان كده ضعف التقدير الزاتي في منتهى الخطورة ازاي ممكن انا وصل لمرحلة من عندي تقدير الزاتي كويس اول حاجة لازم اعملها لازم اوصل لمرحلة التقبل اتقبل نفسي زي ما أنا أتقبل نفسي زي ما أنا بصار زي ما أنا بصار لا أكثر ولا أقل مثلاً التقابل أنا بقول الله سبحانه وتعالى أنا متقبل نفسي زي ما أنا مناخي دي زماهية أفايز ما هو جاهز بعد نفسي زي ما أنا وعلى هذا المطلق هبدأ من هنا واتحرك عشان هذا أكبر نفسي متقبل نفسي زي ما أنا وبعد كده أوصل لمرحلة التقدير الداخلي أنا بقدر نفسي متقبل نفسي وبقدر نفسي أوصل لحاجة اسمها الحب الداخلي وزي بكرة حنا كنا فيها بالتفصيل إن شاء الله. الحب تخيل زي ممكن اعمله ده في متحف قوة ان انا مجرد بحس ان انا هروح لحدا هل حد فيكم ممكن يكون ناوي مثلا يروح مطعم مع, مع صديق وبعدين قبل ما تروح بنص ساعة صديق كلمك ويلغي طلعت ما دهش هو كم واحد فيكم ممكن لازال زي برضه يروح لوحده المطعم في واحد ممكن ولا كلامه برضه المطعم ما من زي بس لو ممكن يلغي بسبب حد تاني في حاجه اسمها باور السوليتين لو انت جاي معايا رائع لو مش جاي معايا برضه رائع فرايق مطعم برضه هروح لان انا انا انا واحد انا فرصة انا رايح مع انا رايح مع ابراهيم رايح مع مين رايح معايا قالوا انا وانا انا وانا رايحين المطعم يعني انت جاي خلاص انت مش جاي خلاص ما تفكرش معايا كتير ترى انا قررت ان انا اروح اقضي وقتي كويس ما حدش في الدنيا هو اسمعي انا ما ماشي حاجة غلط، هروح اتعشى بره، انت ما انتش عايز انت حر، لكن انا برضو هعجز واروح المطعم، وحاجز كرسيين، واحد ليا وواحد لابراهيم ونقعد نتكلم بعض احنا الاثنين ونهني بعض كده ان احنا خرجنا سوا، انا وانا كداحت فيكم عندي الوقت اللي هو الوقت بتاعي، الوقت بتاعي اللي مش عايز حد حواليا انا لوحدي، فيكم ممكن يوصل لمرحلة. اقول لك انا ممكن العب رياضه كويس جدا يعني مبسوط لازم العب يومين لوحدي خالص، لو حد هاي كلمني وحضر على وقتي أنا ورد في البطاطا وكلام الفارق انا عايز أحط عندي عمل بسيارة صارت ألعب عندي في البيت جري واحد لوما بيناضف إزاز ولا بد أعرف من ثلاثين سنة ليش البوردو بيناضف نفس الإزاز ونفس الشيء ونفس الوسأة وبيشتكي بنفس الطريقة وبيشتغل على كلاب نفس الطريقة وبعدين يقول أنا فكرة انتهى أنت لي جداً وتقول هسأل سؤال أتبي دخن؟ قال لا من امتى قال لي من 30 سنة تقول كم عيد باقي اتنين في اليوم؟ دولار في اليوم. قلت له كم بعشرة في ثلاثين سنة انا خدت الفلوس دي وعملت بيه مصالة بحير ودي احنا لدينا صرفنا الفلوس احنا صرفتهم عشان صحيتي وانت صرفتهم عشان تروحوا المستشفى هذا ميزدين nice وبعدين ينحطي تلفزيون وحطي فيه اقوى الناس اللي عانوا في التربية البشرية وانا عانوا الشيعة والتريتمند وشايا فلس براون وزيج زيجلل وبران تريسي دول دوله عمال التعلم لوحوا وقافلوا ببعناي ومبسوط اعود سا بعت لبعض الساعتين دول يازال وزدي لما كان علي 11 سنة ولا 12 سنة كنت 64 كيلو لو كانت 52 سنة بعت 64 كيلو ما مفيش انشي زيادة ليه لأ واحد يقول لك والله كل 10 سنين بيزيد لك هم 5 كيلو هتبقى فيل لما تبقى عندك 80 سنة ليه لي كده الكلام تجبته منين هؤلاء كلها كلنا محتاجين عشر ساعات ثمان ساعات في اليوم مين قال كده؟ ناس بتعرف ترجع تاني اللي من الناس اللي قالوا كلامنا كان نيوتن كان قصية وقخين وقرع وكاسلان كان عبقري عبقاري لمالك الارد وقراري لكن عبقاري في حاجة لكن مش كلنا محتاجين الكلام ده كله الوعد يسحى انا بصحى الصحر بقى الصبح ما اصحرش و لو بظهرت ازبط بالتامل والتنوين الخاص أزبط نفسي تاني اولدين ليه عشان أوصل للمرحلة ان أنا أفضل على نظام انا ماشي عليه من العقل الباطن بيبقى متفكر خصوصا الصبح ده ده الوقت اللي أنا عايز أعمل فيه ده الوقت اللي أنا عايز اكتب فيه ده الوقت اللي عايز أستغل قدراتي طيب احد واحد يقول بس أنت كده ما بتنامش كفايه يا اخي لما اموت هبقى لك كتير عندي وقت كتير انام ما أنا كل لحظه مظبوط الكلام واحد بخاف من الموت ليه بخاف من الموت يبقى اتفق عليك لازم تظبط نفسك عشان لما تتقول اخر 10 حياتك انا بنت دكتور لو كنت بتعمله لو كنت ده هروح هناك على المحاضرات للميتين واوهمهم ونعمل سيمينارات في التنميه البشريه وحاجه اخر هنكلم في الطاقه دكتور انا مش ثاني حروح مكان نيجي اروح نفس شوف نفس اعرف فانت المرحلة اللي انا لك اب تو ديت لو لو موتني انا عملت كل اللي عايز اعمله كل يوم كل يوم كل يوم, كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم اول حاجه بتخدم الله سبحانه وتعالى بتتبع بخلا الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين بتتعلم وتدي للناس خائف من ايه خايف من ايه طول ما انت ماشي بالاسلوب ما تخافش من حاجه اطلاقا لأن الاستمرار ربنا سبحانه وتعالى هيكون معاك لما نرجع خلينا نرجع تاني شويه للمفهوم الذاتي المفهوم الذاتي دلوقتي اخدنا لغايه فين بكلم في المفهوم الذاتي المفهوم الذاتي اللي هو فيه كل ذاته كل اعتقاداتي كل قيم كل كل حاجه جوهريه موجوده هناك في المفهوم الذاتي ده عشان اعمل اي تغيير دلوقتي هعمله فين لازم اعمله هنا ولا ما عملتش هنا اللي هناك ما بيغايبش ما حصلش ابتداليه ده باش مفهوم زي اسي هل اللي مكتسب هل المكتسب ممكن يتغير محدش عملها لي طالما حد عملها لي انا ممكن اغيرها ممكن اغيرها لشتيوه معايا نشا معايا فيه فأنا عندي قيم معينة وعندي اعتقادات معينة ممتازة اخليها واحسنها وكبرها وبعدين عندي حاجة تانية لا تناسبني اطلاقا دلوقتي لا تناسبني ولا تناسب انا بعمل حاجات من بنجرب ناس مسرحها لكم وعشان اعمل تخيير لازم اعمل تخيير اكون مرن في التصالي مع الاخرين وبعدين وصلني للمسأل اعلى الدخلي ولمسأل اعلى الدخلي وصلني لغاية الصورة الزاتية والصورة الزاتية وصلت للتقديم الزاتي وعشان التقديم الزاتي ليعلى ويزيد اول حاجة لازم اتقبل نفسي زي اتمنى زي منا متقابل نفسي زي منا وببدأ من هنا وبعدين بكبر على زي منا بكبر ناس زي مانا. بنفس الطريقة دي وبنفس تضع كل وفاهم عايز بكون اقوى في التفكير عايز لو انا مثلا من نوع العصبي ناس ما عرفت حكم في نفسي زي واضرب نفسي عليها لانا اتعلمت من مفهوم ذاتي العصبية وقت ان تفتح التليفزيون تلاقي كله بيسوت ترجع تيربوستان انت خلاص يعني اللي حاولين كلهم كده فانا ممكن اتغير ازاي لانا مش مبسوط اللي بيعملونا لانا اولا بعيد. ببقى لو تعال انت كنت يعني انا هحط لك سنسر وهتشوف هناك بيحصل لك ايه لما بتتنرفز هتتخض هتتحرض هتتحرض في تلبس ثاني هنا على طول المخ بيتجنن والالوان بتتلخبط والقلب بيدق اكتر والناده بتضرب احمر من ضهر حاجات كتير بتحصل ما تستاهلش عشان مجرد حد قالك لك حارس عليك اقول لكم حاجه احنا اتعلمنا حاجات معينة لو حد مثلا شتمك تتصرف ازاي واحد من كام يوم بيقول لي دكتور لو حد قال يا غبي تقول له ايه تتصرف زين ايه وين حاول جدا انا بس عايز اعرف عايش الزين يعني يعني الوحيد اللي كالتعرف وما أو يعني عايشي لما لا أعرف في الحاجات يعني انت تعطيه نتاج ذكاء يعني ما خدتي من نص أو اكتشف على طول لكن لو بسيط في ماني أولئك غادي حاس على أولي لكن لو لو ما في شيء ما في غادي بوايا لازم عقب عشان أعرف تعال مع الناس وأقولي كذا وذي مش حية عشان كده بقول باستمرار رأيك فيه لا يدل عليا your opinion is not my business دوائج انت الشخصي ومن يجي انت الشخصي لا يقول لي اطلاقا عليا ان انت تعرفني لي مني انت تعرف, انت تعرف ايه عني انت تعرف اي حاجة اطلاقا انت شوفت شخص ده كل واحد هنا عنده اتنين وتلاتين شخصية اسمها Road of therapy يعني ايه انت شخصية مع اولادك شخصية مع والدتك شخصية مع والدك شخصية مع, شخصية, مع شخصية مع اصدقائك شخصية مع العمان شخصية مع ايه كل دول شخصية مختلفة لك حاجة. ممكن حد يكون متنافس كده من اولاده وببب اهلاان فيه لك. وبقى يقول احنا عندنا انفصال مستهودات اذا انفصال. مش انفصال ده. ايه ما حصل? ولكن زي المرونة في الاتصال مع الاخرين. انا كنت مرن جدا لطلقة. هنا ببقى كزا. هنا بتغير وهنا بتغير تي المرونة. ربنا سبحانه وتعالى بديك القدرة. انا تكون مرن في اتصالك مع الاخرين. ففي الحالة اللي ما تقول انا متقبل قدراتي زي مانا. متقبل نفسي زي مانا زي مانا زي مانا. ومن هنا حب مش المالحالة حد. مجرد ننقذ الناس بقول لهم انا مش محتاج لقدراتي انا بس بانقذك وخلاص انا بانومك فمش محتاج ان انا اعمل حاجه انا خلاص نومتك مش محتاج ان انا اكبر نفسي مش محتاج اعمل حاجه اطلاقا أن انا بس بلومك. وفي الحاله دي بقول لعقلي لو هاي مش محتاجه انا حالوم وهبقى رائع وببطل للعالم في النوم وخلاص والوحه كبرك علي على الفكره المخ مش ممكن اطلاقا يسيبك عليت عليه هياخدك لاحسن او لا وحش حسب انت بتركز عليه ازاي عشان كده جدا اللي قالوا شولر جولن قالوا مفيش مشكله في الدنيا هسيبك في المكان اللي انت فيه هتاخدك لاحسن او لاسوا يتوقف انت بتركز على المشكلة ازاي فطالما الموضوع ده انا اللي بحدد مصيري في تفكيري وشعور وعصيسي يبقى انا اللي احسن حاجه فالتقدير الذاتي في حاجة مهمة جدا حاجه اسمها اجنه النجاح انا كل يوم الواحد لازم يكتب اربع حاجات كويسين عنه وقت ما تحس انك بدات تقل شعورك وعصيسك تعرف ان انت اوكي جاي هنا حقيقة في حياتك؟ جل واحدة منهم. لكن ما ما تعممهاش ما تبقاش كلك بحالك، وتلغي كل الكويسة عامك وتركز على دي وتدعب نفسيا. شوف اللي حصل دلوقتي. التقدير الذاتي ده في منتهى الخطورة. في منتهى الخطورة. ففينا ما حد ممكن يكون يكون مبسوط جدا وايم من النوم وفرحان وسعيد. وبعد يجي مستلقى حد من بره يقول له حاجة دايقه. اللي بيحصل? اللي بيحصل? يعني المؤثر خارجي ممكن يحصل عليه. ما انت كنت قايم كويس. وكنت ناوي يبقى عندك يوم رائعة وبعدين المرس الخليجي أسر عليك دي حاجة موسيطة جدا أنا ممكن أعملها الناس هنوكو حاجة لو جاء مثلا أنا عايز خلييني خليي أستاذ شواء بعض بعض عايز حد يطلع لي هنا عايز حد يطلع هنا أي حد أي حد, أي حد يطلع هنا هنرس بقى للناس اللي بيقصوا بأي أي حد نعم أنا خلاص نعم صح. بسرع اسمك الأولين حميد حميد حميد حميد حميد, حميد. عايز أك تعال هنا في النص وارفع يذكر بس طبعا اي حاجة هتصل هنا احنا بيحل الملعب ما فيش حاجة شخصية انا عموما باخد الناس كده في الاول بعد ان اعمل فيهم حاجة تفتيلة <تصفيق> عازل فلاش تعمل حاجة حميد عازل تقول حاجة وانت عندك هنا فوق عازل تقول قرأي تقول مثلا انا مثلا اي اسم تاني اقول انا خليل مثلا وانا ضعيف لا انت يلعب معا يلعب معا يلعب معا وانا ضعيف اهو الدكتور ولا انا غير راضي انا غير راضي كلامك اوكي شوف حصل ايه دلوقتي عايزك تقول حاجه عايزك تقول انا حميد وانا قوي ضعيف انا حميد انا غير راضي بس خطأ تاني اسفه انا حميد ونا قوي انا حميد وانا قوي انا حميد وانا قوي عايزك تحس بيها انا حميد وانا قوي انا فعلا قوي انا فعلا قوي انا فعلا قوي انا فعلا قوي شايف الفرق خليك زي فليك زاني عادت نفس الشيء أنا حميد و أنا قوي أنا حميد و أنا قوي قول هاقول هاقول هاقول ونت نفس بيها ونفس الطريقة ونفس نظام يا راجب تلقى اذا لتعب لخير بدا انا عامل ما شوفت حاجة أهلا لذلك كده يا راجب انا عامل ما ده لي يعني عامل ما شوفت حاجة أحسنك <تصفيق>